يا حبيبي يا حبيبي يا بحبك مننا قريبين مع نجوكو المرسوم بالعين يا بحبك مننا يلا كلكم رتنبنا عليكم المواقف مو بعيدين على كل المواقف مو بعيدين كي القلب يختار ثم والقلب متبوح يا طارقكم يمر وما بين الدموع قلبي اختاركم والقلب متبوح يا طاريكم يمروا ما بيني الدموع رخص بعتوها الأعمار أمين أبضلكم الدار رخص بعتوها الأعمار أمين أبضلكم الدار أحرار وعودكم برقابكم دير أحرار يا رب تكون قمنا قريبين مع نجوكو رسمه بالعرب يا رب تكون قمنا قريبين صدريين احرار يلبكم يلتد بنار علي كل المواقف مبعيدين علي كل المواقف مبعيدين هو يختاركم يعرفكم اصحاب قلب الغيركم ما يفتح الباب هو داركم يعرفكم أصحا قلبي الغيركم ما يفتح الباب عليهم كتب تذكار وما ينمحش ما صار عليهم كتب تذكار وما ينمحش ما صار ولدي الصدر دال الترس والعين والدي الصجر ذال الترس والعيش ينبي اختاركم منا قريبين معاني وجوهكم مرسومة بالعيش ينبي اختاركم منا قريبين يرتهبنا الصدرين بس قلوبكم بس بالوجه عيد وحتى هاتكم صارت تناشيط بس قلوبكم بس بالوجه عيد وحتى هاتكم صارت ناشي. اهلنا صغار وكبار فرحوا القلب طار اهلنا صغار وكبار فرحوا من اسمكم بالعناوين نشافو اسمكم بالعناوين من القريبين مع وجودكم رسم ما بين عيني يلفتاكم من مع وجودكم رسم ما صدريين أحرار يلقكم يلتنبنا صدريين أحرار يلقكم يلتنبنا على كل المواقف مبعيدين على كل المواقف مبعيدين أداء وألحان الرادود الحسيني غسان الشامي بقلم الشاعر فاضل حسن الهندسة الصوتية والتوزيع احسين الطلاباوي